فأرسل معنا أخانا نكتل وإن له نحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعه وجدوا بضاعته ردت إليهم قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا, ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك خيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يَا بَلِيَّ لَا تَدْخُلُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدَخَلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُقُّ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُوا وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُ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 قالوا جزاؤه ما وجده في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيته قبل وعاء أخيه ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء أخيه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 إذا اللظالمون فلم يستئسوا منه خلاص نجية قال كبيرهم ألم تعلم أن أباكم قد أخذ عليكم موثق من الله ومن قبل ما فرطتم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 وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِجَمِيعِهِ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ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 يا بني يذهبوا فتحسرو يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله ولا تئسوا من روح الله إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا سنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ قَالَ إِنِّي لَأَخَافُ عَلَيْهِ مِنْكُمْ وَإِنِّي أَرْجُو رَحْمَةَ اللَّهِ رَبِّي ۚ إِلَى اللَّهِ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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَاهُ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ بَوَيْنَهُ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ وقال يا أبتي هذا تؤيل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو و بكم من, البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي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 ولدار الآخرة خير للذين التقوا أ تعقلون حتى إذا سئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي ما نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين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 لقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يقشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجننات من اعناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا سرابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار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 إنما أنتم ذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أوثا وما تغيظ الأرحام وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عزه بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء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 ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله، وهم يجادلون في الله، وهو شديد المحال له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا. إلا كباسق كفيه إلى الماء ليبلغ فاء ليبلغ فاءه وما هو بباله وما دعاء الكافرين إلا في ظلال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 فسالت أولية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع مثلك كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع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 سَبِيلُهُمْ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ المهاد